شلال شلال يسعود عيني كن فيها سججه على السهر ربي وربك يا عيني انا هواجن ضوي وبال لا هجر الشوارع وسكنوا المدينه ما دوجت باسماجة ما غير زول الذود مع مالكينة أرتاح بهو الفكر يلقى مزاجة وسج بهو ذوق طعم السكينة وسج بهو ذوق طعم السكينة يسعو عيني كني فيها زجاجة على السهر ربي وربك يعينة أنا هوا قلبي وبلت حجاجة هجر الشوارع والسكن والمدينة ثهوسو ما العجاجة والوقت ممحل والبدو تاركينا يسوا بعيني ملك زايد خراجة مع الترف والمال وشيا ثمينا يسعوذ عيني فيها زجاجة على السهر ربي وربك يعينا أنا هوا قلبي وبلة حجاجة هجر الشوارع والسكن والبدينا كل مع يدور الحاجة من أحد دراوش كتاب يجبينا أحيان ما يلقى صويب نعلاجه لو يتبع الأسباب تقى في وحيان عقب الليل يشري قسراجا ويطيب كيف لي عيونا حزينة ربك إذا خبت مساعيك ناجا ما خب من ربه غداه عوينا ما خب من ربه هذا هو حوينا يسعد عيني كن فيها زجاج على السهر ربي وربك يا عيني انا هواء جنبي وبال لا تحججه هجر الشوارع مسكن والمدينه وإني فيها على السهر ربي وربك يعينه أنا هوا قلبي وبلت حجاجه هجر الشوارع والسكن والمدينة